أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على أرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحي إنه كان من المفسدين ونريد أن ستضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمت ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وجنودهما منهم وجنودهما منهما كانوا يحذرون عليه فألقِه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وقامت قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه, ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا طعنا على قلبها لولا اردقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرا عليه المرضع من قالت هل ادل لكم هل ادل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصفون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن 118. ولكن أكثرهم لا يعلمون 119. ولما بلغ أشده واستوى أنتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 129. ويصبح في المدينة خائفا يترقب الَّذِي الذي استنصره فإذا الَّذِي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى لَهُ لغوي مبين لَغَوِيٌّ فلما فَلَمَّا أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى 109. قال يا موسى إن الملأ, إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين 111.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 وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال, فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ك من سقيت لنا فلنا جاهه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت يا إن خير من الأمين قال إن وان انكحك احدى ابنتي هاتين على أن, على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء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 مباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلم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 صدقوني إني أخاف أن يكذبون. قال سنا شد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بأع. فلن جاء أجعل لي صرح لعلي أطلع لعلي أطلع إلى إلى موسى وإني لا من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 119. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم فيها وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَمُذَكِّرَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كَانَ أربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكن عشنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثائيا في أهل مدينا تتلوا عليهم آياتنا. ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول اذ نادينا ولكن رحمه, ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلمين هم يتذكرون ولو تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لو لرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع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 الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا 109. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين 110. إنك لا تهدي من أحببت وقالوا إن التبع الهدى معك نتختطف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرما آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلم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 رسولٍ يَتَلُعَ عليهم آياتنا وما كُنَّا مُهْلِكِ فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي اين شركائي Panie القول ربنا Thank you. فساء من وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله تعالى عن ما وربك. رسما إلى يوم القيامة، من إلههم غير الله يأتيكم بضياء، أ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسما إلى يوم القيامة، من إلههم غير الله يأتيكم. بضياء يسكنون فيه افلا تنصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وانها لتسكنوا فيه ولتبتموا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء نزعون ونزعنا من كل أمتي شديدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك ما الار إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عظيم أو يعلم أن الله قد أملك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة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 الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فما كان له من ينصرونه من دون الله وما كان من اصري واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك الله الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار للآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير وَمَا جَابِ الْسَّيِّئَةِ فَلَا يُدْزَلَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْسَّيِّئَاتِ فَلَا يُدْزَلَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْسَّيِّئَاتِ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنِّي رَبِّ فَلَا تَكُونَنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إليك وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ you <mimics>